ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب يا أيها الذين آمنوا لا تستحلوا حرمات الله التي أمركم بتعظيمها وكفوا عن محظورات الإحرام كلبس المخيط وعن محرمات الحرم كالصيد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 ذلكم فسقا اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم وخشعون اليوم أكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا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 واتقوا الله ان الله سريع الحساب يسالك ايها الرسول صحابتك ماذا احل الله لهم اكله قل ايها الرسول احل الله لكم ما طاب من الماكل واكل ما صادته المدربات من ذوات الانياب كالكلاب والفهود وذوات المخالب كالصقور تعلمونها الصيد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 وَإِن كُنتُم مَرْضَآء أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ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 ينحرجوا ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون يا ايها الذين امنوا اذا اردتم القيام لأداء الصلاه وكنتم محدثين حدثا اصغر فتوضؤوا بان تغسلوا وجوهكم وتغسلوا أيديكم مع مرافقها وتمسحوا برؤوسكم وتغسلوا أرجلكم مع الكعبين الناتئين بمفصل الساق وإن كنتم محدثين حدثاً أكبر فاغتسلوا وإن كنتم مرضى تخافون من زيادة المرض أو تأخر برئه أو كنتم مسافرين في حال صحة أو كنتم محدثين حدثاً أصغر بقضاء الحاجة مثلا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 ولا تزال تطلع على خائنة منهم الا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح ان الله يحب المحسنين فبسبب نقضهم العهد الماخوذ عليهم طردناهم من رحمتنا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 وفوا بما أخذ عليهم من عهد فاعفوا عنهم ولا تؤاخذهم واصفح عنهم فإن ذلك من الإحسان والله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة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 إلى نور الإيمان والطاعة بإذنه ويوفقهم إلى الطريق القويم المستقيم طريق الإسلام لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم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 يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير وادعا كل من اليهود والنصارى أنهم أبناء الله وأحباؤه قل أيها الرسول ردا عليهم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 وَلِلَّهِ وَحْدَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمُلْكُ مَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ وَحْدَهُ الْمَرْجِعِ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ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 قال الله لنبيه موسى عليه السلام إن الله حرم دخول الأرض المقدسة على بني إسرائيل مدة أربعين سنة يضلون هذه المدة في الصحراء حيارا لا يهتدون فلا تأسف يا موسى على القوم الخارجين عن طاعة الله فإنما ما يصيبهم من عقاب هو بسبب معاصيهم وذنوبهم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 واقصص ايها الرسول على هؤلاء الحسده الظالمين من اليهود خبر ابني ادم وهما قابيل وهابيل بالصدق الذي لا مريه فيه حين قدما قربانا يتقرب به كل منهما الى الله سبحانه فقبل الله القربان الذي قدمه هابيل لانه من اهل التقوى ولم يقبل قربان قابيل لانه ليس من اهل التقوى فاستنكر قابيل قبول قربان هابيل حسدا وقال أقتلنك يا هابيل فقال هابيل إنما يقبل الله قربان من اتقاه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك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 فأصبح بسبب ذلك من الناقصين أنفسهم حضوظهم في دنياهم وأخراهم فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءه أخيه قال يا ويلة أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءه اخي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 فاصبح من المتحسرين من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا أنه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيى الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون من أجل قتل قابيل أخاه أعلمنا بني إسرائيل أن من قتل نفسا بغير سبب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 لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقَبَّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرُسُلِهِ لَوْ قُدِّرَ أَنَّ لِكُلٍّ مِنْهُمْ مُلْكًا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ فَقَدَّمُوهُ لِيَفُكُّوا أَنْفُسَهُمْ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا قُبِلَ مِنْهُمْ ذَلِكَ الْفِدَاءُ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 ولما ذكر الله حكم من يجاهر بأخذ أموال الناس بين حكم من ياخذها خفية وهو السارق فقال والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا كالا من الله والله عزيز حكيم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 فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ فَمَن تَابَ إِلَى اللَّهِ مِنَ السَّرِقَةِ وَأَصْلَحَ عَمَلَهُ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ تَفَضُّلاً مِنْهُ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ لِّذُنُوبِ مَن تَابَ مِنْ عِبَادِهِ رَحِيمٌ بِهِم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 فَلا تَخْشَوْنَ النَّاسَ وَاخْشَوْنِي وَلا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فِيهَا إِرْشَادٌ وَدَلَالَةٌ عَلَى الْخَيْرِ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 فيما جاء به من صدق قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إليهم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الخارجون عن طاعة الله التاركون للحق المائلون إلى الباطل ولما ذكر الله التوراة والإنجيل ومدحهما ذكر القرآن ومدحه فقال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 لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم امه واحده ولكن ليبلوكم فيما اتاكم فاستبقوا الخيرات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 يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسنفياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين يجاهدون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 ليس اليهود ولا النصارى ولا غيرهم من الكفار أولياؤكم بل إن وليكم وناصركم الله ورسوله والمؤمنون الذين يؤدون الصلاة كاملة ويعطون زكاة أموالهم وهم خاضعون لله أذلا ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون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 ذلك بسبب انهم قوم لا يعقلون عن الله معاني عبادته وشرائعه التي شرعها للناس قل يا اهل الكتاب هل تنقمون منا الا ان امنا بالله وما انزل الينا وما انزل من قبل وان اكثركم فاسقون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 ويسعون فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ وقالت اليهود لما أصابهم جهد وجدب يد الله مقبوضة عن بذل الخير والعطاء أمسك عنا ما عنده ألا حبست أيديهم عن فعل الخير والعطاء وطردوا من رحمة الله بقولهم هذا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 وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إلَى الرَّسُولِ تَرَاءَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ عِمْمَى عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَهَاؤَلَ كَالنَّجَاسِيِّ وَأَصْحَابِهِ قُلُوبُهُمْ لَيِّنَةٌ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 واتقوا الله بامتثال اوامره واجتناب نواهيه فهو الذي تؤمنون به وايمانكم به يوجب عليكم ان تتقوه لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان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 واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون لا يحاسبكم الله أيها المؤمنون بما يجري على ألسنتكم من الحلف من غير قصد وإنما يحاسبكم بما عزمتم عليه وعقدتم القلوب عليه وحنثتم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 كل ذلك إثم من تزيين الشيطان فابتعدوا عنه لعلكم تفوزون بحياه كريمة في الدنيا وبنعيم الجنة في الآخرة إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم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 لا شك ان ذلك هو اللائق بكم فانتهوا واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا فان توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين واطيعوا الله واطيعوا الرسول بامتثال ما امر الشرع به واجتناب ما نهى عنه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 تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا ليختبرنكم الله بشيء يسوقه إليكم من الصيد البري وأنتم محرمون تتناولون الصغار منه بأيديكم؟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 يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النَّعَمْ فجزاء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 وأكثر الكافرين لا يميزون بين الحق والباطل والحلال والحرام وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا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 ولا يكتمان شهادة لله عندهما وانهما إن فعلا ذلك كان من المذنبين العاصين لله فان عثر على انهما استحقا اثما فاخران يقومان مقامهما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 وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنَ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ وَذَكِّرْ مِمَّا أَنْعَمْتُ بِهِ عَلَيْكَ أَنْ يَسَّرْتُ لَكَ إِعْوَانًا حِينَ الْهَمْتُ الْحَوَارِيِّينَ أَن يُؤْمِنُوا بِي وَبِكَ فَانقَادُوا لِذَلِكَ وَاسْتَجَابُوا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 وارزقنا رزقا يعيننا على عبادتك وانت يا ربنا خير الرازقين قال الله اني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فاني اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمين